م و س ا ع ه ا ل ن ا ب ل ر س و للعلوم إ ا ا ي ط بإذن ا أ ن ه ا ل م و ا أ ن ف س ه م ج ا ء و ك فاستفروا م ا ه فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول له ل وجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت موسوعه ا قضيت ي ل م ا ت ل النابلسي ل أنفسكم أ و اخرجوا م الاسلاميه اسماء الله ا ل ك ا ن ى و و س و ع ه النابلسي د ن للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا أ و ل ئ س و ع ق ا ذ ل ك الفضل م ن ا ل ل ه وكفى ب ا للعلوم ه ا ل ا س ل ا خذوا م انفروا معهم شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه لم ت ك ن ب ي ن ك م و ب ي ن ه م و د ت ي ا ع ي فسوف نؤتيه أ ج ر ا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء, والنساء هذه موسوعه النابلسي م و للعلوم ن الاسلاميه ل ن ن اسماء الذين آمنوا في سبيل الله و ا ل ح ي ن كفروا يقاتلون في س و ع ه النابلسي ا ا ا ل ش ي ط ا ا ن إن كيد ل ع ي ف ا أ ل م تر إلى الاسلاميه ذ ي لهم كفوا و أ ي م و س و ت ه النابلسي ز ة فلما ك ت ع للعلوم ق ت ا إذا فريق الاسلاميه ن ك خ ش فريق ي منهم خ ش وقالوا ن الناس الله كخشية أشد خشية أو و ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أ خ ر ت ن ا إ ل ى أ ج ل قريب موسوعه النابلسي للعلوم و ا ا ل ا س ل ا ن م ي د ر ك المؤمنين و موسوعه ا ل ن ا و ل س ي ق و للعلوم الاسلاميه ه م من س و ع ه النابلسي ل ل س ل و م الاسلاميه س و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 ر ح م ت ه لاتبعتم الشيطان إ ل ا قليلا فاعتن في سبيل الله لا تكلف إ ل ا نفسك وحرق المؤمنين عسى الله أيها موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ئ 君。<Okay. S 2> okay. موسوعه النابلسي ج م ع ن ك م إ ل ى ي و م ا ل ق ي ا م ة ل ا ريب فيه و م ن أصدق من أصدقوا د الله ح ي ث ه